ننتقل بعد ذلك إلى القواعد الأربع وهي أربع قواعد أه قالها الشيخ محمد لهاب طبعا هذه الأصول الثلاثة القواعد الأربع النواقض الإسلام أمور الجاهلية وغيرها هذه كانت رسائل يرسلها الشيخ محمد لهاب رحمة تعالى إلى أناس يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى يبين لهم الخطأ يحذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه أو قد يقع الناس فيه كانت عبارة عن رسائل في زمنه فذلك كانت رسائل موفقة وجل هذه الرسائل او كلها يبدأها الشيخ بالتلطف الى من نرسل اليه هذه الرسالة ونبدأ الان ان شاء الله بالقواعد الاربع التي ذكرها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تبارك وتعالى لمن له هذه الرسالة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان أسعاد هنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم هذا توسل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذه بداية ذات إنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى يثني عليه يقدم الثناء وهذا هو التوسل بالأسماء والصفات والتوسل إلى الله تبارك وتعالى يكون بأسمائه وصفاته يكون بالأعمال الصالحة ويكون بدعاء الصالحين هذه 3 أنواع من التوسل مشروعه بل أن الإنسان إنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماءه وصفاته كما مر بنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني وهكذا نسأل الله تبارك وتعالى نقدم بين يدي سؤال الثناء على الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه بذكر صفاته هذا التوسل والتوسل هو التوصل السين والصاد هنا تتناوبا يعني التوصل إلى محاب الله إلى مراد الله إلى طلب الاستجابة من الله تبارك وتعالى بهذا الثناء الذي نقدمه بين أيدينا هذا التوسل بأسماء الله هناك توسل آخر بالأعمال الصالحة نسأل الله نقول الله من يسألك ببري بوالدي الله من بصدقاتي الله من بصلاتي الله من يسألك بإيماني الله من يسألك بأني أحبك وأحب, وأحب نبيك وأحب عبادك الصالحين الله من يسألك بأي عمل صالح قدمته وقصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وكل واحد سأل الله بعمل صالح قدمه فحتى فرج عليهم أو عنه الصخرة فالقصد أن هذا التوسل بالأعمال الصالحة الثالث وهذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم هو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين يعني نذهب إلى رجل صالح مثلا نرى فيه الصلاح والتقوى والدين نقول لها الله لنا وهذا وإن كان جائزا بإجماع أهل العلم أنه يجوز هذا الأمر ولكن بعض العلم يقول تركه أو لا لأن من كمال التوكل لا تطلب من أحد شيئا وإنما يدعو الله أنت مباشرة لا تطلب من أحد أن يدعوك وإن كان أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ج أنه جاءه بعض الصحابة وسألوا أن يدعو لهم ولم ينكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم كما قال عكاشة ابن محصن ادعوا الله نجعلني منهم قال الله مجعله منهم وفي الرواية قال أنت منهم فوالوالالمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ادعوا الله لي كانت تسرع والأعمال الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم الله لي ولم ينكر عليهم شيئا فدل على الجواز لكن يبقى هل يستحب أو يباح فبعضهم قال إنه يستحب أن تطلب من غيرك أن يدعو الله لك وبعضهم قال هو مباح وتركه أو لا قال لأنه ينافي كمال التوكل وهو أن لا تجعل بينك وبين الله واسطة أد الله أنت مباشرة وعلى كل حال الأمر فيه ساعة لكن المهم نريد أن نتفق على نقطة قضية ومهم نقطة قضية دقيقة وهي أن هذه الأنواع ثلاثة جريمة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته التوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة التوسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء والممنوع هو غير ذلك ممنوع مثل التوسل بالأموات أو الغائبين هذا كله ممنوع قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخر طبعا العرش العظيم العرش هو أعظم مخلوقات الله أعظم من الجنة أعظم من النار أعظم من البشر أعظم مخلوق خلقه الله تبارك هو العرش وهذا العرش يحمله ثمانية كما قال الله تبارك ويحمل عرش ربك فوق من يوم وإذن ثمانية أي من الملائكة فالعرش هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى والله جل وعلا استوى على هذا العرش بعد أن خلقه جل وعلا فالعرش مخلوق كما هو حال باقي المخلوقات طبعا لا نقول أنه أعظم مخلوقات الله يعني هو أفضل لا نقول أعظم يعني أكبر ولذلك قال وسع هو السماوات والأرض والكرسي هو موضع القدمين والعرش هو أكبر من الكرسي وقد جاء ابن مسعود أنه قال السماوات والأرض بالنسبة الكرسي كحلقة في فلاة يعني مثل مضعد أو سوار ألقيها في البر في فلات كم أخذ مساحة من البر ولا شيء هذا السماوات الأرض ينسبه الكرسي قال والكرسي للعرش كحلقة في فلات والله سبحانه وتعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض إذن العرش وسع الكرسي وسع السماوات وإذا قلناه أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى من حيث الكبر لا من حيث الكرم وإلا أكرم المخلوقات على الله تبارك وتعالى أنبيائه ورسله وملائكته جل وعلا يقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة دعاء طيب جميل جدا يريت الآباء والأمهات تدعون لأبنائهم وبناتهم بهذا الدعاء وتدعو لإخوانك أن يتولاك الله تصور أن يتولاك الله أن يحفظك ويرعاك ويكون معك سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور إذا صار الله وليك سبحانه وتعالى انظر كيف تسعد في هذه الدنيا وتسعد في الآخرة كيف أن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب تصور أن الله يعلن الحرب على من عاداك إذا كنت وليا من أوليائه سبحانه وتعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالقصد أن هذا من الدعاء الطيب المبارك، فلنحرص على هذا الدعاء، ندعو لأبائنا لأمهاتنا لأولادنا لإخواننا أحبابنا، ندعو لهم بهذا الدعاء الطيب المبارك أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يعني فعلا كلمات جميلة جدا بدأ بها هذه الرسالة المباركة ان شاء الله تعالى قالوا ان يجعلك مباركا اينما كنت يدعو لمن ارسل إلي هذه الرسالة ان يجعله مباركا عيسى عليه الصلاة يقول وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقية فجميل جدا ان الانسان يكون مباركا عندما تكون مباركا او تكونين انت يا والمرأة المرأة مباركة يعني أينما تذهبين، أينما تجلسين تحل البركة ويأتي الخير، لا يسمع الناس منك إلا الخير، لا يستفيدون منك يستفيدون منك يأتيهم الخير بقدومك تصف القلوب إذا جئت أو جاءت فالإنسان المبارك هو الذي تأتي البركة بقدومه وهذه نعمة عظيمة والرسل كلهم مباركون والبركة من الله. سبحانه وتعالى. الله والذي يجعل البر. لا يجوز لنا أن ندعي في شخص أن نقول هذا شخص مبارك هذا غيب البركة من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جاء النص من الله جل وعلا أن هذا الشيء مبارك فنقول إنه كالأنبياء وجعلني مباركا أينما كنت كما ذكر الله عن شجرة الزيتون أنها شجرة مباركة كما قال عن ماء زمزم إنه ماء مبارك كما ذكر النبي عن الخيل في نواصيها البركة فالقصد أن البركة من الله سبحانه وتعالى فنحن ندعو, ندعو لمن نحب أن يجعله الله مباركا أو نجعلنا نحن مباركين إنسان يدعو لنفسه أو يدعو لغيره أن يكون مباركا لكن أن نجزم نقول فلان مبارك الله أعلم هذا شيء غيبي شيء غيبي وإن كان قد يقول يظهر لي والعلم عند الله كما نقول مثلا في الشهيد مثلا نقول نحسبه شهيدا نقول نحسبه مبارك مباركا بحيث انه كلما جلس في المجلس ما شاء الله لا تقل المعاصي او تذهب المعاصي ويأتي الخير والذكر وما شابه فداك منه طيب فلا مانع من هذا ولكن نقيدها نحسبه ولا نجزم بذلك قال واني اجعلك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء الثلاث عنوان السعادة لا شك هذه الثلاثة عنوان السعادة أن الإنسان إذا ابتلي صبر وإذا أدنب استغفر وإذا أعطي شكر هذا خير عظيم جدا فعلا من جمع هذا الخير كله البتلاء يصبر وبالنعمة يشكر وإذا أدنب استغفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لي أمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا المؤمن إن أصابته ضر صبر فكان خيرا الله وإن أصابته سر شكر فكان خيرا الله فكل أمرك خير والله الحمد لله لأنك تصبر عند المصائب وتشكر عند النعماء وهكذا حياة الإنسان ما بين ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة يبتليك الله بالمال والولد و... ويبتليك الله تبارك وتعالى بالفقر والتل فالقصد أن الإنسان يصبر إذا أصابته الضراء ويشكر إذا أصابته السراء وكان نبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه إذا أصابته السراء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أصابته الضراء الحمد لله على كل حال صلوات ربي وسلامه عليه قال وإذا أدنب استغفر كما قال الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فأسأل الله تباركا جعلنا جميعا كذلك أن نصبر عند الابتلاء وأن نشكر عند النعماء وأن نستغفر عند الذنوب وكلنا نذنب وأن إذا جاء في الحديث إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جائع فاستغفروني أغفر لكم وجاء أيضا في الحديث لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم صلى الله عليه وسلم أن يتولانا ويرحمنا ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين يقول اعلم ارشدك الله يعني ارشدك الله يعني في العلم والعمل ارشاد الله لك توفيق توفيقك ان تتعلم العلم الصحيح وتوفيق ان تعمل بهذا العلم يعني الاتباع والاخلاص ان تكون مخلصا متبعا عاملا بما علمته هذا هو توفيق الله لك سبحانه وتعالى يقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده الحنيفية من الحنف والحنف هو الميل والمقصود بالميل هنا الميل عن الشرك لأن إبراهيم تبرع من قومه كانوا مشركين فأعلن البراءة منهم والانحراف عن طريقتهم فقيل له حنيف أي منحرف عن دين الشرك منحرف عن قومه فهذه الحنيف وفلان أحنف أي يصير على برد يعني يمشي أعوج على كتر كما يقول منحرفا ثم بعد ذلك صارت الحنيفية خلص علمت كما قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وكان كان حنيفا مسلما يعني منحرفا عن الشرك مسلما لله تبارك وتعالى نعم يقول اعلم أرشدك الله أن, الحن أن أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم يعني هي أن تعبد الله وحده مخلصا له هكذا, هكذا تكون حنيفا كما قال الله تبارك وتعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتو الزكاة وذلك دين قيمة هذا الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نكون حنفاء مخلصين لله جل وعلا قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفته يقول أن الله خلقك لعبادته لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة يعني تمثيل لا بأس به من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول التوحيد إذا دخل عليه الشرك أفسده كما أن الإنسان إذا توضأ ثم نقض وضوءه بناقض من نواقضه كالبول أو البراز أو الريح أو الصوت أو غير ذلك تفسد الطهارة كذلك الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها طبعا المقصود هنا الشرك الأكبر وإلا الشرك الأصغر لا يفسد التوحيد الشرك الأصغر يفسد فقط العبادة التي يدخل عليها مقصود المؤلف هنا الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر لأن الشرك الأكبر هو الذي يتضمن أربعة أمور يتضمن أن صاحبه مخلد في نار جهنم ويتضمن أنه لا يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويتضمن أنه يحبط الأعمال كلها لا يستثني منها شيئا ويتضمن أنه على صاحبه يحكم في الدنيا بأنه مرتد هذا الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فلا وإن فقط يحبط العمل الذي دخل عليه فالمؤلف هنا يقول إذا عرفت هذا فاعلم أن العبادة عبادة إلا مع التوحيد فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت يقصد الشرك الأكبر أو يقصد الشرك الأصغر في العبادة ذاتها فالشرك الأكبر يفسد جميع العبادات لإن أشركت ليحبطن عملك كله أما الشرك الأصغر فيفسد العبادة التي دخل عليها وشبهه بناقض الوضوء إذا دخل على الوضوء قال فإذا عرفت أن الشركة إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار إذن الكلام عن الشرك الأكبر يقول عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لابد يعني كيف يعني أعرف الشرك الأكبر كيف أعرف عبادتي صالحة أو فاسدة وأنا لا أعرف الشرك لابد أن نتعلم الشرك حتى حتى نعرف التوحيد عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فلابد أن نعرف وذاك كما قلت بعد هذا إن شاء الله نتكلم عن نواقض الإسلام حتى نحضرها نعم قال عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة صورها أو مثلها بالشبكة التي إذا حاض في الإنسان يعني منعته من الخروج منها والعياذ بالله قال وهي أي الشبكة الشرك بالله الذي قال الله تعالى عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الشبكة الخطيرة التي إذا صابت الإنسان والعياذ بالله أفسدت عليه أعماله كلها قال وذلك بمعرفة أربع قواعد أربع قواعد أربع قواعد, أربع قواعد, أربع قواعد, أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه ثم بدأ يسرد هذه القواعد قلنا نحن مع القواعد الأربع التي اختارها رحمه الله تعالى لا بأس أعيد المقدمة فقط حتى يرتبط الموضوع بعضه ببعض. قال رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك من إذا أعطيه شكر وإذا ابتليه صبر وإذا أذنبه استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله إلى طاعته أو لطاعته أن الحنفية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 ذكرها الله تعالى عفوا في كتابه الآن يبدأ بذكر هذه القواعد الأربع طبعا هذه القواعد استنباطية استنبطها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد يختار يعني بعض الناس قواعد أخرى أيضا بالتأمل بكتاب الله تبارك وتعالى هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى وهذه القواعد أيضا مشابهة جلها لأيضا أمور سيذكرها في كتابه كشف الشبهات رحمه الله تعالى قال القاعدة الأولى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 الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعيل الأولى يريد أن يوصل رسالة وهي أن توحيد الربوبية لا يكفي حتى يقر الإنسان بتوحيد الألوهية يعني لا بد من توحيد المعرفة ولا بد من توحيد الطلب والقصد يقول لو سألت المشركين الله تبارك وتعالى يقول قل من رب السماوات والأرض أمي يملك السمع والأبصر يسأل الكفار هذا السؤال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأم، يرى من قالوا الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون طيب إذا كان الله هو الذي يفعل هذا كله إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا سماهم الله كفارا سبحانه وتعالى إذن لا يكفي توحيد الربوبية لابد أن يجتمع معه توحيد الألوهية كما أن توحيد الألوهية لا يكفي حتى يكون معه توحيده الربوبية فهما متلازمان. لا يكون الإنسان مسلما حتى يجمع بين التوحيدين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات يثبت هذين التوحيدين لله تبارك وتعالى أو يثبت هذا التوحيد لله لأنها شيء واحد فالقصد إذن أن هذا لا ينفع قل من رب ورب العرش العظيم سيقولون لله إذا الكفار بشكل عام مقرون أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو المدبر ومع هذا كفروا لماذا لأنهم هفدوا غيره جل وعلا فهذه القاعدة الأولى أن الإقرار بتوحيد الربوبي لم يدخلهم في الإسلام ما زالوا كفارا لماذا لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمران عفوا والد عمران ابن حسين وهو حسين والد عمران سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة وإذاك الكفار ما ما يقولون كما قال الله تورك أجعل الآلهة إلها واحدا إذن هم عندهم آلهة وكان داخل الكعبة وفوق الكعبة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون سنة هناك آلهة هناك منات هناك اللات هناك العزة هناك اساف هناك نائلة كثيرة الأصنام التي تدعى من دون الله تبارك وتعالى ف الله تبارك وتعالى يذكر قول الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة إذن هم عندهم آلهة والله تبارك وتعالى لا يقبل ذلك بل هو إله واحد سبحانه وتعالى هم يقرون أنه هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت القازق المدبر سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يدبر الأمر هو الذي يملك السمع والبصر والأفيدة هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي طيب وبعده صاروا مسلمين لا ما صاروا مسلمين لأنهم لم يقروا بتوحيد الالهية لله تبارك وتعالى نرجع إلى حسين والد عمران قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم إلها تعبد قال سبعا ستة في الأرض واحدا في السماء إذن هم عندهم مشكلة مع الله تبارك وتعالى من حيث إنهم يعبدونه ولكن يعبدون معه غيره والله تبارك وتعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا إذا كان عمل فكيف إذا كانت حياته كلها يشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى الله لا يقبل الشريك جل وعلا الشاهد من الأمر أن حسين قال أعبد سبعة ستة في الأرض من الأصنام هذه التي تدعى من دون الله واحدا في السماء فكان السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لحسين من الذي لرغبك ورهبك هؤلاء السبعة الآن من الذي إذا طلبت شيئا رغبت إليه وإذا خفت شيئا رهبت منه من الذي لرغبك من الذي تخاف وترجوه من هؤلاء السبعة قال الذي في السماء، قال فدع الذين في الأرض إذا ما لهم معنى؟ إذا كان الذي رغبك ورهبك هو الذي في السماء إذن تعال الذي في وكذلك هنا الله تبارك وتعالى يقول لهم، والما رب السماوات والأرض، من يملك س أمة يملك السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون خلاص إذا كان هذه الأشياء كلها يفعلها الله إذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى من رب السماوات سرعوا رب العرش العظيم سيقولون لله إذن يعبد الله سبحانه وتعالى لماذا يعبد غيره جل في علاء إذن القاعدة الأولى أن الكفار كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم أشركوا في توحيد الألوهية فتوحيدهم للربوبية لم يدخلهم في الإسلام هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة يقول نحن عند يعني الكفار ماذا يقولون الآن عندما نقولهم لماذا تدعون غير الله لماذا لا تدعون الله قال لا نحن ندعو غير الله طلب أمرين طلب القربة وطلب الشفاعة طيب تعالوا خلنا نشوف القربة ونشوف الشفاعة أما القربة فقال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء هذا كلام المشركين هو الآن الشيخ محمد يخاطب المشركين في زمنه يقول لهم لماذا تدعون غير الله قال حتى تقربنا إلى الله زلفاء يقول هذا قول المشركين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريبون أي الله الزلف هذا قول المشركين إذن يقول لهم الذين في زمنه أنتم تقولون بقول المشركين الذي كذبه الله سبحانه وتعالى هم قالوا كذلك فأنتم تسيرون على طريقهم قالوا أيضا للشفاعة حتى يشفع لنا عند الله قال هذا أيضا قول المشركين يقول الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا قول المشركين إذن هي لا تقرب ولا تشفع لا تقرب ولا تشفع فدعوها والجو إلى الله مباشرة الله تبارك وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أي أنا استجب لكم ويقول له دعوة الحق مفهومها دعوة غيره باطل فلذلك هؤلاء المشركين الذين كانوا في زمن هؤلاء المشركون الذين كانوا في زمن الشيخ نعبداللهاب يقول نحن نعبدها لتقربنا إلى الله الزلفة نحن ندعوها لتشفع لنا عند الله يرد عليهم يقول لهم هذا قول المشركين الذي كذبه الله ورد عليهم إياه ثم قال والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة يعني الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وكذلك النبي جل صلوات ربه وسلامه في سنته أثبت شفاعة ونفى شفاعة إذن الشفاعة نوعان شفاعة ثابتة وشفاعة منفية قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه شفاعة منفية لا يقبلها الله تبارك وتعالى يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة والكافرون هم الظالمون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة هذه شفاعة, شفاعة منفية إن ما في شفاعة فهذا نفي للشفاعة قال والشفاعة المثبتة النوع الثاني وهي الشفاعة المثبتة قال هي التي تطلب من الله إذا الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله منفية نفاه الله تبارك وتعال لازم الشفاعة التي يأذن بها الله ما هي قال والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله تبارك وتعال قوله عمله بعد الإذن إذن ذكر ثلاثة شروط الإذن الرضا عن الشافع الرضا عن المشفوع له أما الشفاعة المنفية هي التي دون ذلك التي لم يأذن بها الله وإذا قال الله تبارك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ويقول وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعته؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذا لا بد من الإذن ولا بد من الرضا والرضا عن أثنين الرضا عن الشافع فلا يشفع إلا من رضي الله عنه والرضا المشفع عن المشفوع له ما يشفع لأي واحد ما يشفع إلا لمن أذن الله له أن يشفع له إذا هذه الشفاعة المثبته قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وعندنا مشهور طبعا الحديث المشهور حديث الشفاعة اللي هو من أطول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة وفيه أن الله عندما يجمع الناس يوم القيامة فيذهبون إلى آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه إيش فعلنا عند ربك أي في أن يقضي بيننا فيقول آدم عليه الصلاة والسلام وهل أخرجكم من الجنة غيري نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض فيذهبون إلى نوح فقل يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض اشفعل, أما ترى ما نحن فيه اشفعل لنا عند ربك يعني في أن يقضي بيننا فيقول نوح عليه السلام إني دعوت على قومي لما قال الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار قال إني دعوت على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الله أما ترى ما نحن فيه إيش فعلنا عند ربك فيقول اني كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى كليم الله أو كليم الله فيذهبون إلى موسى صلوات ربي وسلامه عليه فيقول يا موسى أنت كليم الله أما ترى ما نحن فيه إيش فعلنا عند ربك فيقول موسى اني قتلت نفسا نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى فيذهبون إلى عيسى فيقول يا عيسى أنت كلمة الله ألقاه إلى مريم وروح منه أما ترى ما نحن فيه إشفعلنا عند ربك فيقول لست لها لست لها نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم ذنبهما تأخر فيذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أما ترى ما نحن فيه إشفعلنا عند ربك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها وهذه هي التي نقولها كل يوم بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الوسيلة هي الشفاعة هذه والفضيلة هي كذلك وهي المقام المحمود يعني كلها هذه مترادفات الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود هذا فيقول أنا لها أنا لها يقول فأسجد تحت عرش الرحمن فأحمد الله بمحامد أعرفها ثم يلهمني الله محامدة لا أعرفها وأستأذن الله قال فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذا هو الاذن اذا اذا ما احد يشفع حتى يأذن الله تبارك وتعالى بهذه الشفاعة نعم اذا النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه يقول حتى يؤذن لي فاذا أذن له وقيل له سل تعطى واشفع تشفع بدأ يشفع صلى الله وسلم ثم يشفع المل الأنبياء ثم يشفع الم... يشفع وتشفع الملائكة لكن يبدأها محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله جوارك أن يشفعنا جميعا فيه صلوات ربي وسلامه عليه طيب إذن ال الكلام ال... المؤلف هنا أن المشركين في زمانه كانوا يقولون عندما نعبد الأصنام لأمرين تقربنا إلى الله زلفا تشفع لنا عند الله. قال الله عاب هذا على الكفار. أن هذا قول الكفار ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا. وعاب ذلك على الكفار لما قالوا ويقولونهم شفعاؤنا عند الله. فقال له إذن القرآن يكذبكم. يقول الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا الله تبارك لا يوصل إليه عن طريق أحد وإنما يوصل إليه مباشرة. يقول أهل العلم من جمال القرآن الكريم او الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قالوا حتى هذه لم يقل فقل لهم إني قريب قال خاطب الناس مباشرة قال إني قريب لا تذهبوا إلى أحد لا تجعلوا واسطة بيني وبينكم وقال ربكم ادعوني أي مباشرة ادعوني أستجب لكم دون واسطة من أحد القاعدة الثالثة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومع هذا لم يفرق النبي بينهم يقول وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم يعني يقول لا فرق بين من عبد نبي ومن عبد الشيطان من حيث أيش من حيث أن الجميع عبد غير الله الذي عبد نبيا عبد غير الله والذي عبد ملكا عبد غير الله والذي عبد حجرا عبد غير الله والذي عبد شجرا عبد غير الله والذي عبد صالحا عبد غير الله ومن عبد طالحا عبد غير الله ومن عبد الشيطان عبد غير الله ومن عبد هواه عبد غير الله من عبد الشمس والقمر عبد غير الله المحصلة أنه عبد غير الله كلهم مشركون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ونوح صلى الله عليه وسلم معروفة قصته مع قومه وقد ذكرناها وهي قوله تبارك وتعالى عن نوح صلى الله مع قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر هذه تماثيل لرجال صالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا لم يفرق نوح صلى بين من عبد رجالا صالحين ومن عبد غيرهم ولذا ذكر المؤلف أدلة من القرآن الكريم منها قول الله تبارك وتقال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كله لا يستثنى منه شيء ثم قال ودليل الشمس والقمر يعني من عبد الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تستجل للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هذه واحدة الثاني دليل الملائكة قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله لا يأمركم لا يقبل ولو كانوا ملائكة لا يجوز أن يتخذهم أربابا ودليل الأنبياء حتى الأنبياء لا يقبل الله أن يتخذوا آلهة مع أنهم أنبياء أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أن ترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إذن عيسى يتبرع من هذا والله لا يقبل أن يتخذ عيسى إلها من دونه سبحانه وتعالى. قال ودليل الصالحين او الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيط أيهم أقرب. إذن هؤلاء الذين تدعونهم هم أصلا يبحثون عن ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. هم لا يقبلون هذا الأمر. لا يقبلون أن يدعى غير الله تبارك وتعالى ولو كانوا هم المدعون المدعوين. وقال وديل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى المشهور ان منات حجر اللات حجر يعبد من دون الله تبارك وتعالى ومنات صنم وقيل شجرة والعزة صنم كانوا هم يصنعونه بأيديهم قال وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حداثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواع قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده قلتم كالذي قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها قال إنكم قوم تجهلون فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى لم يفرق بين من دعا حجرا ومن دعا شجرا ومن دعا نبيا ومن دعا ملكا ومن دعا صالحا ومن دعا طالحا ومن دعا شيطانا كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل منه هذا الأمر نعم. ثم بعد ذلك قال القاعدة الرابعة يقول إن مشرك زماننا أغلض شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذاهم هم يشركون ويقول الله تبارك وإذا مسكم الضر في البر والبحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم المشركون في ذلك الزمن يشركون فقط في الضر ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن أنجانا من هذه لن كنا من شاك وإلا ينجيكم منها ومن كل كر ثم أنتم تشركون فالمشركون في السابق إذا كما يقال إذا ضكوا إذا طاقت عليهم الأمور أخلصوا لله تبارك وتعالى وإذا انفرجت أشركوا بالله تبارك وتعالى وقد ذكر بعض أهل السير ذكروا في سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه هرب من مكة لما كان الفتح حرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه فهرب من مكة فذهب قالوا إلى الشام فركب سفينة مع أناس فجاءهم الموج من كل مكان فقال بعضهم وكلهم مشركون فقال بعضهم لبعض أخلصوا الدعاء لله الآن فإنه لا ينجيكم إلا الله الآن متى لما ضاقت عليهم فقال أكلم في نفسي يقول فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلن في البر إلا الله فكر بعقله قال إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلن في البر إلا الله لله علي عهد إن أنجاني من هذه لأذهبنا إلى محمد وأضع يدي في يده فأنجه الله ثورا وفعلا ذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمه وحسن إسلامه رضي الله عنه أرضه واستشهد في معركة ليرموك فالشاهد من هذا أن المشركين في ذلك الزمان كانوا فقط يشركون في الرخاء. أما إذا جاء الضر أخلصوا لله تبارك وتعالى يقول الشيخ محمد عبدالله أما في زمانين يتكلم عن زمانه قبل ثلاثمائة سنة كما قلنا يقول أما في زماننا هذا فمشرك زماننا في الرخاء يشركون وفي الضر يشركون أيضا يعني ألعن من المشركين في ذلك الزمن وأشد شركا وإذلك حتى المشرك أو الشرك دركات يعني مشرك كما يقال مشرك عادي ليس مثل الداعية إلى الشرك والذي يصد الناس عن الإيمان وليس كمثل الذي يدعو إلى عبادة نفسه فيتفاوتون وأيضا المشرك ليس كالملحد الملحد أشد والمنافق أشد من الملحد إذن الشركة تفاوت في الجريمة يقول الشيخ مهلاد لهاب مشرك زماننا أشد شركا من مشركي العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال أولئك يشركون في الرخاء فقط في الضرق يلجؤون إلى الله بصدق لكن مشركي زماننا لكن مشركي زماننا يقول لا في الضر والرخاء يشركون بالله تبارك وتعالى حتى ان بعضهم يقول اذا ضاقت علينا الامور دعونا السيد فلان او لجأنا الى الشيخ فلان ندعوهم مخلصين يقول في وسط البحر ندعو الشيخ فلان هذا ما كان يفعله المشركون حتى ان بعضهم قال اذا لهمت الأمور وضاقت ادعو المهدي يا أبا صالح من دون الله تبارك وتعالى فمشرك هذا الزمان أشد كفرا من هذه الحيثية أنهم يشركون في السراء والضراء بينما مشرك الزمان السابق لا يشركون إلا في السراء أما في الضراء فإنهم يلجؤون إلى الله تبارك ولكن في النهاية كلهم مشركون طبعا وكلهم من بجهنم جهنم إن لم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وبهذا تكون قد تمت هذه القواعد التي أرادها أو أراد ذكرها الشيخ نحن الهب رحمه وتعالى وإذا قال تمت وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته